الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت كورت, كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت إذا العيّار طلق وإذا الوحش أخيرت وإذا البئر سدّيت وإذا النبض زوج وإذا المؤود سئلت بأي رنب قتلت <تصفيق> وإذا فأكونوا <تصفيق> شيرت <صحيح> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا تسمس كبورا <تصفيق> اِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ مَلَأَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا نُورًا مِّنْهُمْ إِذَا انْسَلَخُوا وَرَقًا وَكَانُوا وإذا الجبان سيره سيره وإذا اللسان سلت وإذا الأقوش أخيره أخيره وإذا البعر تدجت تدجت تدجت وإذا النط وَإِذَا مَوْؤُودَتْ تُعِيلَتْ بأي ذنبٍ <تصفيق> وَإِذَا الصُّحْفُ نُشِّرْتْ وإذا السماء كشيت <تصفيق> وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ثم ما فلا أقسم بالقنف والليل إذا عس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَبُعُّ الْيَسِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ الذين هم عام صلاتهم ساهمون فالذين هم راءون ويمنعون الماء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكيم على حب على طعام المسكين فويل للمصدين الذين هم عن الذين هم يرون ويمنعون ما. تصن لي ردك والحر من ثاني اكغوى بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قد يا اي الكافرون لا اعبد ما تعبدون ما أحبد ولا أنا عبد ما بدتم ولا أنتم عبدون ما أحبد لكم دي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء يقواجم فسبح بحمد ربك واشتغفر فسبح بحمد ربك واشتغفر إنه كان تواف ودق الله الفاتحة